فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنَّا تَيَتَّنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَيْهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا أَتَيْهُمَا الله اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ